Thank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 فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من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 والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك تكذبان سنفرغ لكم أيها, الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان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 Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panie يُسْأَلُ Panie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 بسم الله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 إن إنس قبلهم ولا جان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 ما جنتان فبأي آلان إربكوا تكذبان مدامتان فبأي آلان تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل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 nie wiem, czy to jest فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام